لَمَّا عَذَّبَ اللَّهُ أَن خُذ إِلَّا مَن وَجَدَ آمَنَ تَعَانَدَهُ فَلَمَّا اسْتَيْأَسَ الْمُؤْمِنُونَ وَخَافُوا الصُّونَ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ أَلَمْ تَكُنْ كَبِيرًا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّا أَبَكُ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِّنَ اللَّهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفٍ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا من الله ومن قبل ما فردتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أبي فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكم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 a few weeks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 قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني و هو العليم الحكيم 11 لا عن و قال يا اسفها فهو كظيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون أرضا أتكون من الهالكين قال إنما أشكو بثي وحوزي اللَّهُ وَاعِلَمُ مَن آمَنَ اللَّهُ مَن لَّا تَعْلَمُ